الجامع لاحكام القرآن الاعداد الاذعي مأمون النجار الاخراج محمد مشعل توقفنا امس يا عم عند نهاية الاية الوحيدة بعد المئتين من سورة البقرة عندما شرح الامام كيف ان هذه الاية الكريمة من جوامع الدعاء فماذا قال الإمام في ذلك يا بني قال الإمام نقلا عن الصحيحين عن أنس قال كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة ذعى بها وأورد الإمام قول ابن عباس إن عند الركن ملكا قائما منذ خلق الله السماوات والأرض يقول آمين فقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فتح الله عليك يا بني الآن نستطيع أن نواصل لقاءنا مع الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي سبحانه رحل. سبحانه رحل. سبحانه رحل. والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله, العظيم. صدق الله العظيم وفيه ثلاث مسائل الأولى قوله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا هذا يرجع إلى الفريق الثاني فريق الإسلام أي لهم ثواب الحج أو ثواب الدعاء فإن دعاء المؤمن عبادة وقيل يرجع أولئك إلى الفريقين فللمؤمن ثواب عمله ودعائه وللكافر عقاب شرته وقصر نظره على الدنيا وهو مثل قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا صدق الله العظيم المسألة الثانية قوله تعالى والله سريع الحساب الحساب مصدر كالمحاسبة وقد يسمى المحسوب حسابا والحساب العد يقال حسب يحسب حسابا وحسابة وحسبانا وحسبانا وحسبا أي عد وانشد ابن العربي يا جل اسقاك بلا حساب سقيا مليك حسن الربابه قتلتني بالدل والخلافه والحسب ما عد من مفاخر المر ويقال حسبه دينه ويقال ماله ومنه الحديث الحسب المال والكرم التقوى اخرجه ابن ماجه وهو في الشهاب ايضا والمعنى في الايه ان الله سبحانه وتعالى سريع الحساب لا يحتاج إلى عد ولا إلى عقد ولا إلى آمال فكر كما يفعله الحساب ولهذا قال وقوله الحق وكفادنا حاسبين وذلك في سورة الأنبياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب فالله جل وعز عالم بما للعباد وعليهم فلا يحتاج إلى تذكر او تأمل اذ قد علم ما للمحاسب وعلي لان الفائدة في الحساب علم حقيقته وقيل سريع المجازات للعباد باعمالهم وقيل المعنى لا يشغله شأن عن شأن فيحاسبهم في حالة واحدة كما قال وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة صدق الله العظيم قال الحسن حسابه أسرع من لمح البصر وفي الخبر إن الله يحاسب على قدر حلب حلبشا وقيل وأنه إذا حاسب واحدا فقد حاسب جميع الخلق وقيل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كيف يحاسب الله العبادة في يوم قال كما يرزقهم في يوم ومعنى الحساب تعريف الله عباده مقادير الجزاء على أعمالهم وتذكيره إياهم بما قد نسوه بدليل قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه وقيل معنى الآية سريع بمجيء يوم الحساب فالمقصود بالآية الإنظار بيوم القيامة والكل محتمل فيأخذ العبد لنفسه في تخفيف الحساب عنه بالأعمال الصالحة وإنما يخف الحساب في الآخرة على من حاسب نفسه في الدنيا المسألة الثالثة قال ابن عباس في قوله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا هو الرجل يأخذ مالا يحج به عن غيره فيكون له ثواب وروي عنه في هذه الآية أن رجلا قال يا رسول الله مات أبي ولم يحج أفأحج عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان ذلك يجزي قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى قال فهل لي من أجر فأنزل الله تعالى قوله أولئك لهم نصيب مما كسبوا يعني من حج عن ميت كان الأجر بينه وبين الميت قال أبو عبد الله محمد بن خويز منداد في أحكامه قول ابن عباس نحو قول مالك لأن تحصيل مذهب مالك أن المحجوج عنه يحصل له ثواب النفقة والحجة للحاج فكأنه يكون له ثواب بدنه وأعماله وللمحجوج عنه ثواب ماله وإنفاقه ولهذا قلنا لا يختلف في هذا حكم من حج عن نفسه حجة الإسلام أو لم يحج لأن الأعمال التي تدخلها النيابة لا يختلف حكم المستناب فيها بين أن يكون قد أدى عن نفسه أو لم يؤديه اعتبارا بأعمال الدين والدنيا ألا ترى أن الذي عليه زكاة أو كفارة أو غير ذلك يجوز أن يؤدي عن غيره وإن لم يؤدي عن نفسه وكذلك من لم يراعي مصالحه في الدنيا يصح أن ينوب عن غيره من مثلها فتتم لغيره وان لم لن تتم لنفسه وأن يزوج غيره وإن لم يزوج نفسه والان يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون صدق الله, صدق الله العظيم قوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فيه ست مسائل الاولى قال الكوفيون الالف والتاء في قوله تعالى معدودات لأقل العدد وقال البصريون هما للقليل والكثير بدليل قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون والغرفات كثيرة ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام منا وهي أيام التشريق وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليها وهي أيام رمي الجمار وهي واقعة على الثلاثة الأيام التي يتعجل الحج منها في يومين بعد النحر وقال الثعلبي وقال ابراهيم الأيام المعدودات أيام العشر والأيام المعلومات أيام النحر وكذا حكى المهدوي ومكي أن الأيام المعدودات هي الأيام العشر المثالة الثانية أمر الله سبحانه وتعالى عباده بذكره في الأيام المعدودات وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر وليس يوم النحر منها لإجماع الناس أنه لا ينفر أحد يوم النفر وهو ثاني يوم النحر ولو كان يوم النحر في المعدودات لا لساغ أن ينفر من شاء متعجلا يوم النفر لأنه قد أخذ يومين من المعدودات خرج الدار القطني والترمذي وغيرهما عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال اتى ناس من أهل نجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفه فمن جاء ليلة جمع قبل طروع الفجر فقد أدرك أيام منا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه أي من تعجل من الحاج في يومين من أيام منا صار مقامه بمنا ثلاثة أيام بيوم النحر ويصير جميع رميه بتسع وأربعين حصار ويسقط عنه رمي اليوم الثالث ومن لم ينفر منها إلا في آخر يوم الثالث حصل له بمن مقام أربعة أيام من أجل يوم النحر والسوف العدد في الرمي على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ومن الدليل على أن أيام منا ثلاثه مع ما ذكرناه قول العرجي ما نلتقي إلا ثلاث منا حتى يفرق بيننا النفر فأيام الرمي معدودات وأيام النحر معلومات وروى نافع عن ابن عمر أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده فيوم النحر معلوم غير معدود واليومان بعده معلومان معدودان واليوم الرابع معدود لا معلوم وهذا مذهب مالك وغيره وإنما كان كذلك لأن الأول ليس من الأيام التي تختص بمنا في قوله سبحانه وتعالى وذكر الله في أيام معدودات ولا من التي عين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أيام منا ثلاثة فكان معلوما لأن الله تعالى قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من دَهِيمَةِ الأنعام ولا خلاف أَنَّ المراد به هو النحر وكان النحر في اليوم الأول وهو يوم الأضحى والثاني والثالث ولم يكن في الرابع نحر إِجْمَاعٌ من علمائنا فكان الرابع في غير مراد في قوله تعالى معلومات لأنه لا ينحر فيه وكان مما يرمى فيه فصار معدودا لأجل الرمي غير معلوم لعدم النحر فيه والله تعالى أعلى وأعلم الله. الله. وهكذا أدركنا الوقت يا عم نعم يا ولدي فقم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله مواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن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 الجامع لاحكام القران يعيش في رحابه معكم مامون النجار و